ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا. من نادى بالله فلما ظلَّ ومن ظلَّ فلما هادِرَ. وشرى الليل لولا الله وحده لا شريك له. وشرى محمد العظيم رسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من سلَّم هذه إلى يوم الدين. فعقوا رب العزة تبارك وتعالى ما المحتمات من النفاء إلا ما ملكت أيمالكم كتاب الله عليكم وحل لكم إما وراء ذلكم أن يمتغوا بأمعالكم مؤسنين على قتابه فما استمتعتم به منهن نفآت وهن عدوهن نقريضة ولا جناح عليكم فيما فراضيتم به بعد السريضة إن الله تعالى عليم حسينه ما بدأنا حقيقي في صوت النساء ومش عالى فنت ورطونا في صوت النساء ويكون عالين نجح عن الصورة ويقول ايه لا حدش كلام في مبوئ النساء ده ايه <تصفيق> يعني لا تغطف ناش ستحدث الصورة عن المحاضرات قلنا من النفط والمحاضرات من الرضاع والمحاضرات من المصارب ومرنا عليهم يعني من واحد يتكلم فلسل عن محرمات بسرعة تعرفت في الهيكل ايه الهيكل السريع للمحرمات تقوله المحرمات من النساء انا بالنفذ و انا بالرفع و انا بالمطهرة و انا بالجنب المحرمات بالنفذ كان سبعة امهات بنات و اخوات امهات و خالات و بنات اكشه و النفذ ويقول المنصوص عليهم على طول سهلين الرضاعة هم التسلع لأن الله صوتنا ادى كلمة فعلاء الرضاعة تتحركونها في حاجة من, من الرضاعة نحن من نفسه على طول المحررات من النسب تتسلع والمحررات من الرضاعة ثلاثة هم هم المحرمات من المطاهرة خارفوعة ام الجوجة البنت الزيبة امرأة اليد امرأة الاب شو مجده نيضه اغطو كده تحفظ و ده يتحقظ المطول المطول زي ما مش جاعدة مدنب الاجبع جا مش بطوق ده شطوق شعب مدنب الاجبع يحفظه عندي اديره اديره اديره الى ادهاني على سورة ادهاني عطول امم امم امم ازاي هو عطولي يتحرك يعني هو في المحرمات مع كل مستمعات ويبين في الرباعة الرباعة في حد المتحبه ومن ناحية المطاهرة الرباعة ام <تصفيق تصفيق مضيح> ال <1953 مضيح> الزوجة وضريبة في بداحلة للام ووراق الجنب ووراق خلاص اهو انا فاهم الجمع الوقتين والبيض وعينته والبيض خلاص عرفت كل المحرمات انت انت قاعده مصوره يا اخي راجيح لابد ان يكون في علاقه ويقعد فوقت فرقك الي وحملخف الي سمت في, في الاصرخ ايه لحلخف ايه وبتاع ايه وده بلتاهنا لا بكرة تحتاجين بكرة سنة جاول اتذكري اللي في السنة الماضية اه صحيح بشدرت اه قولنا الكلام ده 3-3-3 مودي كلام ده 3-3 اخر وثلاثة مع تمام تلاقيك متتذكر اي فيها معلومات مرت عليك؟ ما بجد؟ انا كل ما ده ده. كل ما علينا حديث انتو حديث في الفكره دي لسه اي حديث ما هو هو اللي هو اللي كتبه؟ كتبه خله لما احسانك والجواب والجواب محتدينهم احنا احسانك بي عداد ايه انت تقول في داي. ها لا الله وصلاتي احدكم لذا يحتف حتى يتعطق بسرعة محتدينه اه مثلا اذا قعد الرجل بين شعبها الارضع فقد وجد الوص حاكدين وص في لائه واحد حديث تغير ولا لكن هي مصدر الخير علينا أن نجعل يعني يقيد الكتابة العلم صيد والكتابة قيد. ذي يقول علم ده حدث الصبيعة ونمن قيده كتابة. علينا بجهد. نريد أن بكره يعني نقول يا كنا حضرنا الكلام ده قبل الكلام ده ايه بعد ما بين المحرمات من نسب من الرباع والمصاهره من كيف هل من النسب كذلك من المحرمات لو المرأة اللي فاتوت واحده هي يرجع حتى معنى ومحتانات و يعني المتدوجات من النساب المحرمات قلوب كيف لم يпрك結果 Celebration أنهاءسي المتدوجات سيتسبحهم والمحتاناتjun سلfrأ المحتانات ificar يعمل تجرب جوجيا ساعات المحتانة بتعكي بمعنى العف solic ساعات المحتانة بتعكي بمعنى الخرر اللي في هذا معاني ايه المحطنه اه المحطنه اه فهام من يومينتاعشه políticas محطنه يومينتاعش duh ايه يومينتاعش للعفيفات العفيفات الحرامي هم� сорامات لمسلمة المحرضات نحن ان كان مجمheet المحرضات اسملكا위 كيف بجمheet بجم buenos عندي أحوالي اي احد العفيفة العفيفة مدحظة كان <tot. tot. using> زمان عملية ال الإباء لما المسلمين يحارب الكفار يأخذوا بعضهم قثارة ويوصل بعضهم بشكلة طيب الإثنان دي حد يعالج الأمور اذا ما يعني يغطر عليها كده ويخلي كل دور صبحية وقلنا الحراط عدونا عليهم الموضوع لا يعرف كل حد. دينا المقتلين والمقتلين دي لهم النساء ولا لا؟ ليه ده؟ برع هيتعمل فيهم ايه؟ فدايا فدايا ايه دخل على ليه الزوج عالم بهم و من جهه اليمين يعني النساء الى ما ملكت الا يعني في الزمن ما ما فيش فيه, فيه, فيه في مركبة وفيه لعيبا في طبيعة سعادة الجوار يعني مايو يعني هاي ب ب بنسجوها بفطر اللي بس هي وما ملقتينه لكن في هذي الآية في كتابهم لل على مش عارفين شاشين عص الجواري ولا ولا مينك قوي ولمده الوقت ايه لو يعني ايه عشاء العرس غير مساففين غير سجود ولا متخلفين احبال غير المساتحين. فالاسلام بيذبه على الرجال بيقول لهم ان بعد المحرمات اللي ذكرناها دي وحلوا لكم النساء تفردوهم بأمور والمعور وقاطدين العفسة مش قاطدين الزنا او المتعة او نحو ذلك فما استمتعتم به من هن فآت وهن أدور يعني انت ربنا فلا جعل النساء لكم هاي شراء متعا فلا بد ان انتوا بوصوهم حقهم في المهور لا يعلمهمش اي حق فاتوا هن قدورة هن فريضة زي ما تبقصها هي تنازل عن شيء هو جناحا عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة بعد ما تراضل لهم فريضة وحركت معرها لا جناح عليكم ولا مانع أبداً إن هي عن شيء ولا جناح عليكم فيما ترى بيتم به من دعوة الله إن الله كان عليما حكيماً إذا تنازل عن الله؟ لا بعض حاجة لا, لا ولا يتأخر لجهة أو شيء من هذا ممكن تنازل عن؟ إن الله كان عليما حكيماً يشرع لكم العلم والحكمة فهو الخالق فلا يعلم من خلق فهو اللطيف الخبيث فالنبي خلق، والنبي يعلم ما يشجعه لعباده ونشجع لهم بحكمة لا يلغاء لهم ما يمسعهم ويسلعهم الآية الجاية مرطو يصبر علىها شوية لأنها كانت بتعاجج موضوع اللي. الإناء والجوال <تصفيق> أحدش يقول لا با مش موضوع الوقت فأنا قلت له اني ما يبيتش كرة ما يبيتش هو كرة اللي تنفع عليها من هو يضطر من هو يتباوج انا هذا معنى ومن لم يستطع منكم طولا ان يمتح المحتلات المقالات والحرارة فلن ملكت من ستياتكم ملاككم لن ملكت ايمانكم من فتياتكم و المؤمنات فتياتكم و المؤنات باللي هما الإماء و الجوان والفرحان يعلن حتى في مسلوق دول فتياتكم يعني ماذا نتمنهمش بيه خدم و إماء و إجوار إلا هما فتياتكم بارك و من فتياتكم و المؤمنات الله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض الله أعلم بالإيمان و... من شيء من تبأنا او خازمة او عزيرة انها افضل قد شعرت الامامة للوحى فانتخوهن باذن اهلهم وآتوهن اجورهن بالمعروف مهورهم مشطنات غير متافحات ولا متخذات اخدام وكلن عكيفة لا تقطب ازتفاع ولخ الافضخاء اه لما الحديث وهو الطبيق ولما الامة لما الامة تنحيش او كده الامة بتاعتها على النص من الاجزة الحربة الحربة بتقول تنزلها يبقى الامة لما سهمت في الله كانت خمسين فعليهن نصف ما على المحطنات من الهزاة بعدين خلقان بيقول يعني ما تنجوش الامات يعني ما تنجوش في الان انتنا طبعا عندي سيدها مش في حاليتها فيعني ما تنجوش الامات ليس بشرطين. شخص الأولين مش قادر قدر على حر على محرر مثلاً شخص الثاني خايف على رسم الظن. ذلك لمن خشي العلة منكم. وأن تقبلوا خير الله. تقبلوا العطف أنتم من ريت محب للرسول. الله هو صوره. الآية كانت طبعا بتبين حكم الإيمان لأن كان في هذا الوقت. موجود هنا ولا بد أن القرآن يعالج مثل هذه المشاكل الموجودة في عصر في وقت نزول القرآن. تريد الله ليُبين لكم الله سبحانه وتعالى يبين لنا الأحكام التي نحتاجها، التشريعات التي صنفناها في أسرعنا وفي يجيب سمعي مال يريد الله المغيب من هذا الخيام الواضح يعني قبل الأمر الصلاة مثلا والزكاة والصيام والحج كل دي آيات مصير. لكن أمر الأسرة تها من الخرق ففحات قويلة يعني وحدة وحدة. حتى من محاضراتي ده واحد ذكر واحد حتى لا يذكر كلنا لا واحد ذكر واحد محاضرة محاضرة لأن أي لب عليه المجتمع أمر الزواج والطلاق والعد واللثة حضرة غضاعة هاه وعشرة الرجل مع المرأة كل هذه الاشياء فقدت صفحات طويلة من القرآن وآيات كثيرة مما يدل على اهتمام القرآن بالأثر اهتمام بالغا لا مزيد عليك يعني الصلاة كل فيه عقيم الصلاة آث الزكاة ركعوا مع الراكضين راقب الصلاة لضيوك الشنس الى غتق الليل اشارت لكن الامر الأخرى تجد عشرات ومئات الآيات وهي قصة الأحوال مغيث العلاقة بين قطب المرض يريد الله ليغين لكم ويهديكم السنن الذين من قبلكم ليهديكم بالطبع <تصفيق> لملاهج الذين من قبلكم حتى تستطل في الرسالات اعضاها لبعض ويتوب عليكم هذا قبل الطوبة الله عليم حكيم والله يريد ان يتوب عليكم تعالوا تعالو الوجه لله نطلق الطوبة على طول الله يريد ان يتوب عليه. وآيات السورة ان الله يقص تحديث إن الله يقص يدعو بالليل ليأتوا نسيء لها يقص يدعو بالنهار ليأتوا نسيء الليل من آيات كثيرة وهو الذي يقبل خوفاً عن عباده يأخذ آيات من آيات السورة النساء فنص سور انما ترضت على الله للذين يعملون الصور بجهاد ثم يأتون من قريب أولئك يسبون الله على ما تفعل فاعلم إلى رب الله وأحنا نسوى من الله على أي معصية معصي أي دي معصية مهما كانت أو كبيرة الله يحفظ الحوض وتحمي زين الله جد التوبة نبود جد توبة استمرار كل يوم يصوم مرة وثاني وثلاثة وخمسة عشر كما على رسول الله حيث يقول الله إني لا أتوب في اليوم أكثر من 70 مره يعني أكثر من سبعين مرة كل كل أكثر من 70 مره فلا بد على أي ذنب فرحناء لا بد أن نتوب إلى الله في الضحك تجدي ذنب في الكلام تجدي ذنب في الخطوة تجدي ذنب في النظر تجدي ذنب يعني علوم كثيرة <تصفيق> لا غنب ان احنا فكر الله ان وجد الكذبه المستمره الله يريد ان يفوض عليكم وفي ناس بقى من الشاطين كل شاطين لان كثيرين كانوا رؤه هم عايزين يشدوك الى الباطل الى المدهة. شوفوا كل جوه واللي حرام وليد الذين يتبعون الشهوات ان سبيل منزلا عظيما زي هندتي بتحب تقول لوحده تعالي للجسد في ناس بيقولوا للوحدة دي او لغيرها تعالي للفسحه لمنظرها مش فيلم بتشوف حاجه في كتاب تبعو البلد اللي يتبذروا ان تعمل بالحراس تبعو البلد تعمل حاجة يعني فيه نوادع الشر مستمرة مستمحش في الناس يريد الذين يتبعوها الشهوات انتميل وميلاً عظيمة ودايما الاستاخطة تحب ان المجتمع كل يكون ويعز عليها او يتبعى انها كانت بيت شريف وفارس وعسيس والزوج مستقر مع الزوجة والزوجة مفعلة للزوج وفيه كمان ااا حجاب في ادب يعز عليها جدا تكون غاضبة وحزينة تتبعى بمختلف الوسائل لهدم هذا البيت. والغير الذين يتمعون الشهوان قل عمهم ان هم ان اهل الخير واهل الطهارة يميلون الى الفساد ميلا عظيمة تحتاج هذا العجور الشمطاء اللي لفنا امينة امينة السعيد امينة السعيد يعني تحرد شهوات على كل بيت صغف وعلى كل بيت مسلم. هنا تنشؤ من ودوها تحل المشاكل تابعونها تحل في مشاكل المتاة ويتبعوهن الى الستاة فضائما الذين يتبعون الشهوات عبد الحجاب. عبد الحجاب. الحجاب جامد في ولاية. عبد كل حاد. عبد الحجاب. عبد. عرفنا أول من تدريش شوف الحجاب. يوم قيارة يقدم يوم النار. هاي الشعر فيهم فيه من يه يتقدم حاله فأهل الشر وروا فيهم فأئمة وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينفر فأئمة الشر فأئمة الفتاة يتقدمون قومهم يوم القيامة نوح وقصر يقول والله يريد أن يتوب عليكم وطبعا اهل الايمان والخير يتخلقوا بصمح الناس ها؟ يعني اهل الايمان وشبه ان المجتمع كله هنا ايه مغلل سائد عقيف طاهر يتمنون من الحضير عن كتهم ان ينتشر الخير والايمان والعثة والطهارة في كل بيت زي ما كل النبي صلى الله عليه وسلم يغدر ويبعلي ان نحن قمس فلعلك باخر ألك نفسك على أساليب إن لم يؤمن بهم عدفة. انتعش نفسك واصطاد. إذا عدف عليهم. حزين علي عليهم لأنه يتمنى يكون يوم خلاص لحظتك عليهم حظرات أن تقطع نفسك. من التفكير كل يوم. آه. آه. آه. آه. آه. آه. آه. آه. فيما فيما يفسد فيما يريد كان الله يريد أن يتوضع على على لأن آلاء إيمان يريدون كذلك أن يتوضع الناس جميعا وأن يفسد يوخيه فعلى آلاء الذين لا تبعون الشهوات اللي تبع الشهوات والانحرافات عزيم المجتمع كله يعني ميلا عظيم الذين يتبعون تبعون الشهوات عن تبين ميلا عظيم فهو قراب الحق والضّر على الحق يريدون ان يعم الحق وان يشيع الخير وان تبحث الصهارات الى كل بيت والذين يتبعون الشهوات يريدون ان يعم المجتمع الفسادة وان يوجد في كل شارع خمارة في كل بيت عارة في كل مكان فساد يريدون ذلك اه ويريدون ويدعون الى هذا انت اهل الاستحياب انت عملت لي صدق انت مش عارف اي يعني. فاني انا تذخر وتتهدئ وتبينها كيف تكون النار الحمراء وكيف يكون الضحك والصرح والمراحل ولذلك واجب على المؤمنين على المؤمنات ان هم في كل مجلس يتكلموا عن الاسلام لا يملوا من لأن اهل الشاب لا يملوا من الدعوة الى شره وطبعا الدعوة الى الشر منهم بتصادف عن الناس ايه حاوة وحب يعني زي ما يإنسان يخد للحضر ويخد للشعوات ايه واحد زي يبعى الشهوات الشعوات زي ما يبعى الى, الى, الى, الى وضوه و... ها اه على اهل الامان على المؤمنات اللي هم لا يجيثنا مجلسا الا وتكلمنا في الاسلام ما يتديش الخرصة لا يعني الباطل يفتح بيه بيه باطلهم المبلد إما مبلد إما ايه حق وإما مبلد باطل إما, بت... إما بلقتيش انت بحق هيبدأ بيه الباطل. فلا بد ان انت في اي مبلد تستخدم زمان المبادئ، ورح دخل في الاسلام في اي قاعدة من قواعد الاسلام في اي قاعدة في اي حديث وصف تلاقي شغلت الوقت بالحق والنفس اذا لم تشغاليها بالحق فتتشغالك بالضغط ما شغلتش النفس والنفس لابد بشغلها اللي ما شغلتش بالحق هي باع حتشغلك بالفعل فاحنا لابد ناخد ضمام المباداة والمباداة المغرب لا يجلس اي مهل هو على الاقل سمعت البنت الفلاني سمعت الحديث سمعت قال انا ودي ان احنا بصوا بقى انا الخير دائما وادعو ان شيء يعني لا معقوله البنت دي المنحرفه تسمع الكلام الكلام من من اه؟ اه على الله, جدا. الله من كل جربنا لكن واجب علينا الواجب علينا نؤنسيه اما كن ذا يناسق وده ياخدها مظهرية وده ياخدها الله هو الذي يتولى ولحم علينا الظاهر الله يتولى الثرار لكن يعني الدعوة الدعوة عايز فن وعايز احتمال وعايز سورة مالاش اقول لك حس كنت حط ايش دي بحدي ها عالي بسرعة ايه تبيحة وسرعة المال اللي بحيدة للجرس حدوء المزورة فدانة ولا لا بحبت ايه بل ايه لان السرعة اللي هنقودها حدوش غملة في ايه ها الفقوم الخلاني وايه اخر فرخة واي اخر مورة ها واي اخر على ايه يا بنت يا غناديه و انت ليه لما تاخدي من الغدا وتكملي اللي كان عايز يقول تعتيم الغدا بتاعك ده مش شرح عقاب يا كدعات و امشي يا رب الاذا يوع من يريد ان يعمى الطهارة والعفة وبين من يريد أن يعمى الحراف والفسوق والتفكر فالصلاح الأول الله يريد ان نقوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميروا ميلا عظيمة ينشروا ينشروا الوقاف بالآلاف النجلات والسرع والجرائد وال ووسائل اعلام في فتحها لكي ينحرف الناس وينولوا ميلة عظيمة ايه ايه زواعي من ان يكون في اذاع في تلكيزيون فيها محطة فيه للجنة ومحطة فيه لكشا ومحطة فيه لكشا ايه ما يعني ايه طرح فان همك رايزين يخشون وأن من فالذين تتبعون الشهوات يريدون ان تلينوا مياه عظيم الله سبحانه وتعالى شمع لنا من الاحكام يعاني فيه اماني فيه اماني فيه انه يعلم مع سمع. والشريعات قلناه ده فوق الطرق ده مش عارف فوق جدا. ده اعتني ده اهو كان اليابي ونقاله الصحابة وده مش عارف ايه لا لا لا تشريعات دي الله هو اللي هو اللي وضعها وقينها وعمر خالق مش واحد ثاني خلق وواحد ثاني يبعى تشريعات هم يقول ده احنا لا نقباش واحنا لا يقدر مخلوق لا ده اللي خلق هو اللي شرع واللي خلق يعلم ايه يعلم القدرات ويعلم الإمكانات ويعلم الطاقة هيقول يريد الله أن عن يخفت عنه وخلق الإنسان ضعيفا إنسان خلق ضعيف الله يشارع له من يناس الضحر ايه مضحر عليه الصلاة والكل واحد دائعا صلق قائمة فإن لتصفق في قاعدة فإن لتصفق على جنب فإن لتصفق في وفي السنة تفين اني هو بالإيماء ولو بأي إشارة بأعلم من ايه الصوم واليوم طويل ويوح كبر هل ليه علاق علاق شك الحرامات ها وعلى اللذين يطيقونه يعني مش هدرين قوي تبهات الطعام يطيق صوم فيها مش قادرة تعمل الماء تيمم فتيممه صعيفا طيبة بأعلم من ايه فخول اللي فيها الله يريد ان يتحرك ويجبن نعمده عليكم لعلكم تلكون لكن الحال لا فأخي لك يريد الله ان يخفق عليك وخلق الانسان بعيش ايه امور تتتعلم كيف كان واحد لما يشد يكون من ده الاسرائيل هل إحنا بقى كما تنمون لفك ده؟ لا كان الواحد لما يهجب ثيابه إيه سعى شب المنسيس لفك علينا نفسي؟ لا خفف عننا لا ويبعو عنهم الاختراه والأغنال التي كانت علينا أي إحنا الله أن يخفف عنكم وقلق الإنسان بعيثا إنسان بعيثا الأموال، الشياء، ما كل هذا عندي. نهشش. وقد تعجبت الصورة على ال، قد عن الأعراض كل ده هاي الأعراض وتصادل ال، أعراض بالمرأة. نكمل شوية على الأموال والأرض لأن الثلاثة دوله قانا الأرض والنبت والنس. ما تبدأ تتكلم على المال وعن احنا يجب ان لا نأكل اموالنا بيننا بالباطل السرقة في الغشوة في الغش بالسلق بالله بالغش يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل تكلوها اه تكلوها بالحق اي انا تريد السباب للباعش لكن بالباطل لا ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل فلا يصبح ابدا اي نوع من انواع الباطل الهدى القماع السرقة الرش, الرش, الرش, الرشوة كل دي اكل بالباطل التعميل اكل بالباطل فذلك اي عقد من العقود التي لم يوافق عليها الإسلام ولاها عنها هو اكل الاموال بالباطل لكن اكل الاموال بالحق او سباب البيع والشراء والاجارة والتجارة وثلاثة فم ذكال ايه الا ان تكون تجارة عن تراضي منكم ما كل تجارة في تراضي وفي اخده وعطاره ماذا؟ بيه المجال لا ان تكون تجارة عن تراضي منكم هذا ما شئ فيه اي مشاركة في عقب الوقوف التي حرمها الاسلام او اكرم بالبعض والذي يريد ان يكتب سلابد ان يكتب حلالا طبعا مكتب الحلال اوليج اخيرا لكن تبارك الله فيه مكتب الحرام كثير ولكنه منذوع البركة كلنا يكتب الخبيث هو الطيب ولو اعجبك كفرة الخبيث أتفق الله يا اولي الانزاج لعلى اللحظة الحرام ما قاله كل لحم اللغة من حنالة من حرام تنبعه اولى نفسه الايات عن قتل النفس فلا تقتلوا عن قتل يقتل اعلى من الشيء. لقد شردت اسبريت لان يروح جروع عن السحر ولا تكتروا عن خطر لحبد عبدالله صلى الله عليه وسلم من قتل لسه لحديده فحديدته في يده يده بها لسه لمرض هنال خالدة المخلدة فيها عبد ومن فحبتها ثم فتميه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابل ومن ترذى من جبل ان شاهد فهو يترذى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابل اللي في الاسطحانه حيظل عزاه يوم القيامة ايه بنفس الله عمر فلاسة اللي الاسطحانه فالله الانسان يعني بس طول يمكن كانه حتى ان يتصرف فيها التصرف الواعي تبقى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها املا عمال بيلقى العذاب اللي هو قتل بيه نفسه ولا خطو او خط ودي بقى الذكر اذا اخذها امر بالعقل او المساء ايه لجنانة أو بيانة ايه لم نبويه بيانا وشي فالي نحو كنان سات اجنان للمنزل ولما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هلو اقلوه تجد ابحاج سواء انت جنب هلو اقلوه على ذكاة وقال الله يفعله ولا صلى الله عليه وسلم هو لم يأكل شيء لفريدا يمكنوا وراك اطلبوا انفكوا في سبيل الله وكان لكم وحي على المثل هيا اتبعوا على المثل هنا يعني خلينا نتاي حاضر على بس بان ان انفكوا الله عز وجل ولو يفعل ذلك عدوان وظلما فتوصل فيه نارك لحد ارجع لنفسك يتحدث عن الله يتحدث عن اي حاج فطلقا نصريه ناره وكان ذلك عن بعض الشيء كما انها في اياتها عفهم يا الله عز وجل يقول الزنوب اثنين فكبائل وفرق, وفرق. سبحانه وتعال. يعفو عن سيئاته انتسر ابيه سيئاته الله بإدخاله الجنة ففيه اتراض عن الشراء الجيد جنوب عظيمة يجب ان عنها المؤمنة. ان كبائر ما تنهون عنهم يكثر عنكم سيئاتكم فنضخكم ويضخلهم سريم فالإن كنرى مبضي معي يبتعد عن السباقل يبتعد عن السباقل يكتر الله عنه السياد لا يا كما صارت الفاحشة وفعل فعلة دون الفاحشة فإن الله يكفرها عليك إذا تجاود في أي عمر لكنه تعد عن سباكر آثان فإلا السيئات أو السباكر يكثرها الله عنه ويسلهم الصلاة الشريعة وكذلك طبعا ما ورد فيه عقاب شديد ورد فيه حد حد من حدود الله ويزلها حد في جلد او رجل السيقة فيها قطع اليد كده قطع القتل او الطرق او التقصير الاولي والارض المنخلص مثلا يده اليومى ورده اليومى انا يده اليومى ورده اليومى البنوك الانجليزي خلائط لان ورد فيها عقوبة شديدة ورد فيها حدثة حيات في غقاب شديد دي فمن يقفل مؤملا متعنملا فجلاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله ولعنه وعذ له عذابا عظيمة فالنراف مثلا بعد ما قال للنراف هو يعطي الله ورقوله ويتعذى خدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب ومهيب فيبقى الكبائف ايما ورد فيها حد او ورد فيه تهديد شديد وعقاب الأليم الآخرة للشبائل ونحن لا بدون نحكمها ونحكمها لكن بعض الأحاديث بتذكر واحدة أو اثنين أو ثلاثة أو سبعة مرى الضغط الليوجود فالحاديث الليوجود استخد سبع الموبخات كون يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسح وقتل النفس التي حرم الله بالله الحق واكل مال اليتيم واكل مال اليتيم والتولي ان يوم الزحف وقتل محطلات المؤمنات وغافلات المهمنات هل اكتبعه انا اتظن ان شرك قدس يقول على يا الغنية او شوك انتجاه بالفعل تعمل ايه شوك من اللي كان عندك ها كلمات اللي زي دي من السباك من السباك اللي قد الناس ويروها في السباك اللي من اللي يستحق واحدها ثمانين جلبة انها وقذتها ومحصلة ثمانية ثمانية ايضا ان من اكبر الشبائل ان يلعن الرجل والديه كيف وفيفة الحمدسل قال يسب الرجل او الرجل سيفجه اباه ويسب امه هو سيفجه من اكبر الشبائل الواحد دي لان ايه ويا لديه فيه واحد يجي يقول يا ابو يا لعوم ولا لا فيش تيني واحدة الواحدة تغض عليك هتغض على تشتيني هم جبت اني قلتها يا ابنها هتقولها عليك تبقى ان فيه ما عندي والديه حديث اخر في الكبائف آه انا انفئكم باكبر الكبائف ثلاثا قالوا مالا يا رسولة قال الشيق بالله وعقوة الوائضين وكان متفكئا فجلت قال انا وشهادة الزور انا وقول الزور انا وشهادة الزور انا وقول الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سبك الطبع Uhh في look at my son rumor among me sampling American His favorites He will If my room tells you his story He will show you All right while asking listen تجيب اعضاء من هنا وتحط هنا تجيب من الجهاز اوكي هيفقى الممينة ال... تعتبر من السباق غيبا من هي غيبا هي ذكرك أخات ذكرك الأختي غيبا عيدية غيبا لكل أشباك تلابو دمين مثال ينتهي عنها يعني شون الله وهو عرض اليقات اليقات صوائر ان تجتره كدائرة ما تنهون عنه يكسر عنكم كل وندخلكم ومدخلكم المدخلة كريمة فلابد ان احنا كل كبيرة تتذكرين الله عليه السلام بيّن له انه لقى الحظ خير لقى الحجة من عمال الاضح وردى قول الله تعالى ان الحسنات يجهدنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وعاكدا الضرائف هي الغلوب التي لا تصل الى الحظ الكبير والسواحش ان الله مكشوها من فضله يومكا الرجال اللي يفتح ده حرام في الوجود الرجال قالوا قالوا في الوجود وعمرين بياخذوا مش عارف إيه يأخذون توض إذا قالوا عايزين كل جهاد كل اتجهات الرجال يرفض عكره الجهاد آه الرجال يرفض النرات كل مرة تين فعلى إن هذا من شرع الله وهو اعلم ولا تتملأ ما قضى الله به معكم على بعض، والرجال نصيب من التكسب، واليتايم نصيب من التكسب، فقبل ما, ت... ما ما يوجد في نقص أجر أو لحساب ولا تأث، الله من قضى، فليضع يده. يطلقون الله لكن لا الرجال يعتدوا على حق النساء ولا النساء يطلقوا لما جعله الله الرجال لا الله من فضل تكثير الله كان بكل شيء غليم طبعا يعني اما راجد الله النهو اتقولي اسمعنا نحن, نحن اخبر الله طيب قوله انا نحن يعني قولهم يعني اه ما كده ده جواء الغاب اللي عليهم محر يحوش سنوات طويلة علشان يعد المحر والمحر وبعدين عليهم نفق خلقهم نفق خالقها شخصية او من الاولاد يعني غسك المراض بسالها تلتكبه ايه وهي حتى رجع عليك تأبقى ضوء بيه تأكل ضوء شكالاتة أي حاجم على سن لكن اللفقة يهد اولادها لما ياخد الداخل في يبقى مراعى في هذه الامور مرأة في حلم، مرأة في نفق، وبعدين المرأة خلقت مع ربها في موضوع الرضا سواء هي روجة او هي حنة الله هذه هذه الجعة هذا هذا حاضر، وبعدين لو لو هي وطلقها ومش عليك اترضى خلاص خلال فانت عالفرطين فلت تفضله له أخر. يعني هو المكلف فهو اراضي احنا اعتقد اقرأ اولا اتفاقش اولا مكلف يشوف لبه ايه منطر ضغط هي انا قلت ايه اكلا انا اترضى اقول الاسر لانك تضغطي لالشيء لأ مش خاطئ عليك يعني اوه يولد حالة النهو صلاح ها وعطاني زي لكم جمعه ها وعطاني ربا لكم لقيم تعال فرصي ها يسادي ايه لقم على المشاكل لقم هل ستترجع ايه اهو اهو الحيثة اضوه عليك اهه اه <تصفيق> <لا>. بالآلية والكل بالسالة لا تقلع الى حق الرجل يتقول من هو الجهاد والابتشهاد وكذا وكذا ولا الرجل يتقلع الى حق المرأة الهيخ <تصفيق> شرع بل على كل عزاء الله من فضل ويتوجه الى الله سبحانه وتعالى فان يقبل عمله وان يؤثره فاذا قالوا كيف المرأة ان تأخذ نصف من الرجل ايها يبين لهم ما علي الرجل من نحقات ومن الراهل ونحو ذلك وهو يقوم بهذه الواجبات ودأل الله من الحزن الله كان لكل شيء علينا قول لي ان الناس عمال بايه عمال ينير ويروح عجل ينسي الحاج عجل يقوم له وقافه قال اني كنت توالك توالك النهار احنا بنعمل حاجه ما غير ما دي ان انا بنحط على الملك احنا وكتر الصب اللي كتبناه منه او كنا كتبنا حاجه يقول الى من وراءنا والنوا وراءنا بيضع عينك في الطوب اللي كتبناه يقول الى من وراءه كده ولكل انجعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون عملية التوالي مستمرة متفاجعة في من يرث وكان زمان فيه من بالله يعني كل عنده واحد يحفقه اولا اصبح بالخير والذين عقدوا اهمالكم ساعاته وقلبه ثم الله كان على كل شيء شهيدا ثم في كتاب هذه المذرب وهذا هذا الدرج لمن الاسلام قوامة الرجل على المرأة وان الله وعلا جعل وعلى جعل هذه القواعد تستبيها ان الدنيا افضل الرجال قوامون على النساء بما يخبر الله بعضهم على بعض وبما أن تقوم الأوالي فالرجل بما قوتي من مواجهة للحياة ومشاقتها وما فيه للخشوة وصلابة وقوة ومواجهة الشدائد والعنيفة والله عبد ما جبلت عليه من هدوء والهول وميل للتعتيق والراحة فلكل خفايفه ولكل ما يقوم به في هذه الحياة رجال قوامون على المساء دي اعطب للواه بعضهم على بعض وبين انفقهم من امواليه و ما نقدرش نبدل المرأة فوق ما تتحمل فوق ما تتحمل يعني تشفي المرأة الرجل تشتغل حمالة شيالة لكن عمرها تقدر تشييز الأفقار والأجسام الضخنة والأحمال اللي قد تعيشي لها من الرجال هو المقضون على هذا فإذا كان المجتمع وفساده جعل المرأة تشتغل حمالة وتشيد فإن هذا هو وجمع خصائفها وعلى أعمالها. اذا كان الرجل من خطائص الوحي الملاجم ويقفر آه آه اشياء تتحمل فيها الظروف الشديدة والعنيفة فذلك خطر أسر نرأة غيثة من خطائصها هذه لأنها حملت الضربية حميرت النرأة ومريثة هم تلو حريثة لقدون محملوا المرأة فوق ما تتحمل فوق ما تتحمل ما عليها في الحياة ورانوا فيها الى اكثر من طاقتها ثم من الناحية تالية يجوا اللي يزعونه الحرية لقيد المرأة اشد القيود واعلم في قيد اشد لانها تلغي اسماء وصريتها عدنا تتثور فقصرتها واهلها تغير اجل غرب وتلحق اثنها باسم اي قيد اي جذلة اي مهانة اشد من هذا ما بعد اسلام الا نرأى انها تحافظ على اسم ابيها وجدها واسرتها ولا يمكن ان تحول الى اسم زوجها ولا ان تلغي اسماء اهلها واسرتها ومن نشأت فيه ابدا لكن الاهل الحرية المصطنعة المكبورة بينغو بينغو حياة المرء يقصع اسمتها واهلها واسرتها حيث لو يلغون اسمها اسم ابيها وجدها لتمتحق باسم الزوج ويقول ان هم بيعطوا المرضى حريه اي حرية هذه انت الغيت شخصيتها انت الغيت كلامها كلامها كله ومشخصاتها واترتها واهلها كل وجهه القدر فين اتحقت برده ولا هذا القانون الفرنسي يمس على ان المرأة لا تستطيع ان تتصرف التصرف الكامل في العقود ولا هي عقود سميره الا مع وجود اوكانه انها غير مستقله بغض العقود ما يمتد ما زال متضاركا الاسلام لا يشبه الاسلام بيجعل من المراه الحريه التامنه تتصرف في منها. رأى من الموجود من أبيها ولا من أهلها أو كان صدقها أو غير ذلك يجعلها طبيعة التعاطف من إجارة وبيع وشراء ها وكل التصرفات المالية كل التصرفات المالية بيجعلها هذا الإسلام في يد المرأة فأطيعوا ولا يشركوا هذا في شيء من هذا. هذه حرية يجب علينا ان لا نطرر ببريطها ولا معانها هذا البريط الزائف، لكن لنظر لنظر المرأة وحرنيتها التي جعلتها غلت أولا بعد ما تتزورت لنظرها بيجرها محر ما انت تزوج عملا ليه يعني لجع فيها وخلاص لجي اتعمها ولا ينفق عليها ولا مطلوب مني حتى ينفق على الولد امه ايه يعني يعني ايه ايه, إيه, اللي إيه, اللي إيه الزوجية وتبعاتها نعم حالاني تبعات الابل جوهد ممي ؟ ليه جوهد ليه جوهد لعم حالاني كل حاجة من حتى من نحكي طب لابتعالي شوك التبعات بقى عين التمعات اللي قلقيت على الزوج بعد الزواج مفيش سماوهو يتخذها خليجة او خليجة احتم بقى لا تبعات تتطرف على نفسها يدخل المطعم كل واحد يقلت من ايه خلال من الشفاء روما تقول واحد حاسب شراه يدخل اي حاجة حاسب لنفسه ويبحت المطعم آدم نعيش طيب اين تبعات الزواج اين ما يقوم به الرجل تجاه المرأة لا مر ولا نفق ولا اي شيء منه اين الحرية الزائفة اللي وقلتها اين اعفاء المرأة حقوقها المرأة قل ينفق عليها ينفط عليها ابنها زوبة زوبة يطرس عليها زوبة بنت ابوها لم يطرس عليها قلت لابد يتكثر ذا اقول يعني ايا كان وضعها لها في الاسلام اللفقة المطلوبة لها لفقت الزوبية لفقت البنوة لفقت الامومة لفقت الاخت عليه وهكذا من الذي يلتزم ان المرأة اختا او اما او زوجة او بنت في المجتمع الظروح لا يقاشر <صفيق> ويقضوا ويقولوا له ان ما كنتش تشاركي بالبات تشاركي بالبات يا في ايه لا تمشي لا تمشي بشغلت مكان ومع ذلك نبي من يوجد حضارة الغرب في هذا الأمر في حق المرأة وأن المرأة أفسح ربيتها وأفسح سرقتها وأفسح كذا هذا جل على المثال بلا الله رضيهم على بعض وبيلا أم ثقل من ثمن ثم يأتي الصالحة وغير الصالحة صالحات صالبات الحافظات من غير ما حضر الله ما فينا ما في ذكره في ما وفيما كريحة فيما احدث وفيما افراد تدير <الدور> في فيها الحالين واذا كانت لها ان تعترب او تحتاج فليس على سبيل عدم التنسيذ صالحة قارثة. قارثة مش مطيعة كلام. قارثة. يعني مطيعة ترعب. يعني قارثة بمعنى مطيعة لكن قارثة تأتي معنى اكثر. ان هي مطيعة مش رفض عنها ولا متأسفة ولا ربانة. لا دا متطيع برطة ورغبة وحب في بيتها في بوجها وفي اولادها فهي القنود هي الطاعة على الربع ولا احسن احسن كل رسيعة مع بعض تأكسف الغضب ومع حجاز الطالعات